أَوْ تَمْيِزُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُونَ كَيْفَ صَنَعَ وَقِبَلَهُ لَوِ انْكَامُوا قَدْ جَاءَهُمُ La part إلى طير عونا وها ما نعطاون Oh, yeah. وَمَن الله... Ah! انْتَ وَالَّذُونَ نُودِيَ بِرِنَامَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنَ النَّصِّ وَمَنْ ي очку <laughs> وما كيد في الحون إذن I need the fire. Well, Cole! Ya yeah. I من عمل سيئة فلا يجزى و من عملی I um.